ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمون وكان حق علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتفيهم سحابة فيبشطه فيبشطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثفا فتر الودق يخرج من فناله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 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء